ابدأ بجارنا اليهودي يقوم الخادم بذبح الشاة ثم يبدأ بتقطيع لحمها لتوزيعها هدايا وصدقات وبجانبه سيده يوصيه يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي أنصت لسيده ثم واصل عمله وبعد مدة قاطعة يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي تعجب أحد الضيوف وقال له كم تذكر اليهودي أصلحك الله هنا أضاء مجلسه بالوحي فقال إني سمعت النبي يوصي بالجار حتى خشينا أنه سيورثه أي روعة تجاور ذلك اليهودي وأي جمال يزين طريقا جيرانه بهذا اللطف الذي بثه صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ذات يوم قال لهم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ثم سألهم عن السرقة فقالوا حرام حرمها الله عز وجل ورسوله فقال لأن يسرق الرجل من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره فأي أمن سيشعر به اليهودي وغيره من الأقليات في الأحياء التي يسكنها تلاميذ محمد؟ سألوه صلى الله عليه وسلم يوماً عن امرأة تقوم الليل للتهجد وتصوم النهار تنفلاً لكنها سليطة تؤذي جيرانها بلسانها فإذا بعباداتها تتطاير يتقاسمها الجيران الذين آذتهم بغيبتها ونميمتها وآذتهم بالتدخل في شؤونهم فقال لا خير فيها هي في النار ووصفوا لهم امرأة فقيرة تصل المكتوبة فقط وتصوم رمضان فقط لكنها كريمة رغم فقرها لا تجد ما تتصدق به غير كسر الأقطة كانت عفة اللسان لا تؤذي أحدا فقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة تلك هي طرقات دولة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك الجمال هو جمال أحيائها أفنى صلى الله عليه وسلم حياته لصنعها وتزيينها بالحب لقد لان القائد مع جيرانه حتى تجرأ الغرباء في ملاطفته فهذا جاره الفارسي يصنع مرقا ثم يأتيه لدعوته فيشترط صلى الله عليه وسلم مرافقة عائشة لتلبية الدعوة فالصديقة جائعة رفض الفارسي وقال لا فقال صلى الله عليه وسلم لا كرر الرجل دعوته فأشار صلى الله عليه وسلم لعائشة قائلا وهذه فقال لا فقال صلى الله عليه وسلم لا ثم وافق على دعوتها أخيرا فقام يتدافعان حتى أتيا منزله فما كان صلى الله عليه وسلم ليشبع وزوجته جائعة وما كان ليأكل وجاره جائع وهو القائل ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه بهذا المستوى من العدل والتدين لم يعد لدى الدولة ما تبذله تجاه الأمن في الداخل سوى القليل أما الخارج فقد مر عام على أحد وقريش الآن تعد جيشا للثأر.